وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطات فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر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 قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إِنِّي أمرت أَنْ أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضر فلا كاجف له إلا هو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 وأوعي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أَشْهَد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشتكون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قصروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن اترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفتح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول لبدذين أشركوا أين شركاؤكم ابدذين كنتم تسرون ثم لم تكن فتنتهم إذا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين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 وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا مُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْبَدَأَ لَهُمْ ما كانوا من ولو ردوا لعدوا بما نوره عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إن وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تتقون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قد نعلم إنه ليحزن كالذي يقولون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 ولقد جاءك من نبا المرسلين وان كان كبرى عليك اعرابهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ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 وَبِكُم فِي الظُّلُماتِ مَن يَشَأُ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إن كنتم صادقين هل إجاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشفقون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَىٰ يَتَضَرَّعُونَ أَلَوْلَا إِذْ دَاءَهُمْ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 قل أرأيتم إن أتكم عذاب الله بعثة أو جهرة هل لهلك إلا القوم الظالمون وما مرسل المرسلين إلا مبشرين ومذرين فمن آمَنَ وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 إن أتبع إذا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكروا وأنذذ به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم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 أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم شوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 من فوقكم أو من تحت أرزلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس انظر كيف نصدق الآيات لعلهم يفقظوا وكذب به قومك وهو الحق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 وَذَرِ الَّذِينَ اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدنيا وَذَكِّرْ به أَن تبسل نفس بِمَا كَسَبَتْ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وَعَمِلُوا تعدل كل لَهُمْ لا تَجْرِي منها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 بعد إذ هدان الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا قل إن الله هو الهدى وَأُمِذْنَا لِنُسْتِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُونُ كُمْ فَيَكُونُ قوله الحق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 فلما رَأَى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لَأَكُونَنَّ من القوم الضالين فلما رَأَى الشمس بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ إِنِّي وَدَعْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَازَ 111. قال قَالَ في الله وقد وَقَدْ 112. ولا أَخَافُ ما تُشْرِكُونَ به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكّون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ننزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمر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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم النعم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّ هَذِينَ ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نرزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس قر من الصالحين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 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ من شَيْءٍ قُلْ من أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ موسى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذر في خوضهم يلعبون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 ولقد جئتمونا مُنَافِقِينَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم ما خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَهُ أَوْ وما وَمَا نَرَاهُ مَا كُنْتُمْ تُفْعَالُ أَفْكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شركاء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 أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرة، خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن نخرج من طلعها قواندانية.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 فَمَنْ ابصر فلنفسه ومن امي فعليها وما أَنَا عليكم بحفيظ وكذلك نصدق الْآيَاتِ وليقولوا درست وَلِنُبَيِّنَهُ لقوم يَعْلَمُونَ اتبع ما اوحي اليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم أفيرا وما أنت عليهم بوكيب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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وعشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وكذلك جعلنا لكل نبي نادوا شياطين الْإِنْسِ والجن يُوحي بعضهم إلى بعض ذكر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما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 ما حظم عليكم إلا ما اضطررتم إليك وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذهوا ظاهر الاثم وباطنه إن الذين يكسبون الاثم سيرزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم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 وَإِذَا جاءتهم آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نتام الثماء أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته كيصيب الذين أجره صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكو فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعثنا ببعث وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواك قالدين فيها إذا ما شاء الله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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةٍ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبِكُمْ ويستخلف من بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ان ما توعدون لات وما انتم بمحدثين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما برأ من الحرث وَالْأَنْعَامِ نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يصل إِلَى شُرَكَائِهِمْ شَاءَ ما يَحْطُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ من الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرُدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ أَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْصٌ حِجِرٌ لا يطعمها إِلَّا من شَاءُ بزحمهم وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ زُهُورُهَا وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في رفون هذه الأنعام خالصة لرفودنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيرزيهم وصفه إنه حكيم عليم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَعَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قد ضلوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغيظ علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما إلي معرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوعة إلا أن يكون ميتة أو دما مذفوع أو لمحير ذر فانه رجس أو فسقا أهذل غير الله به فمن ضر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي غفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ فُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَرْضٍ ذَلِكَ نَذَيْنَاهُمْ بِبَغْيِينَ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِنْ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 وأوفو الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوهوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا طراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لَعَلَّكُمْ تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أَحْسَنَ وتفصيلا لكل شيء وهدى وَرَحْمَةً لعدهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أَنزَلْنَاهُ مبارك فاتبروه واتقوا لعلكم ترحمون أَن تقولوا إِنَّمَا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كنا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 ومن جاء بالسيئة فلا يردى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مثلة إبراهيم حنيفا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 إن ربك سريع الإقاب وإنه لغفور رحيم